عَلَّمَهُ مَا لَمْ تَعْلَمُون وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا ۖ فَقالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا ۗ أُولَٰئِكَ صادقين قالوا سبحا لك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا ادم ام بهم باسماء فلم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 فاذللهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه وقلنا بيضوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين فتلب